الباب مئة واثنان باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصل وإن كان مُفْطِرًا فليطعم رواه مسلم قال العلماء معنى فليصل فليدع فليدعو ومعنى فليطعم فليأكل